الجواب الصحيح هو. والجواب الصحيح أن ما كان من بين من سور القرآن المستقر راضي في ذكره، على مكانه في الدرس لاكن منطقي. عندما يقول تسأله على الذكر يعني ما كان على الذكر كمان السؤال. لأنهم سابقا كانوا مريد براءة الحديث أو فرجعوا فيها إلى رواب حديثنا قالوا رواب حديثنا <تصفيق> في الأرض من درجوع البيئة لأنهم كانوا سابقا في البيئة فإن في فحمده على من كان ثلاثة سنة مريد سابقا حمل مجازي يحتاج إلى حريمة وإن تبدأ الدليل الثاني سنستطيع السيره السيرة السيره العقلاءيه التي هي الاساس في التقليد قاضت على رجوع الجاهل في بما ان بناء العقلاء قام على رجوع الجاهل في العالم بعدما يفرق عندهم بين قوم عين حياتكم في العالم الميته فانهم يرجعون لابتلاء كبار السلام كتب الوصول وانا تلائف الرقم يقالى في وجوه الجائع الى الحال فينا وانا تلائف الرقم والجواب عن ذلك بأن سيرة الرقم لن يخدم شنو لطال المتعارضين يعني لو تجربنا أن الرأي متفقا عليه بين الميت والحي قد يقال بأن سيئة الرقلات ورجع للعالم سؤال كان ميتا أم حيا أما لو التفت العقلات إلى أن طبيب الميت يقول رأيانه والطبيب الحي يقول رأيانه اخر هل مع ذلك اتعقدت سيرتهم على الرجوع للعالم سواء كان حيا أو ميتان حتى في صورة الاختلاف؟ هذا الشيء غير معلوم من سيئة بل المعلوم على نور فإن شمود السيرة للمتعارضين مختلفين تعبدوا بالمتنبيه والتعبد المتنبيه قبيحا تأخذ عليهم وقال الله الله يقول لك ترجع الى الحياة الميتة تقول لهم الحياة الميتة ترجع الى الحياة فالتعبد بمتنافين تعارض والتعبد بمتعارضين متنافين قبيعة ولذلك أقول كأن الأطلاقات وصيرة العقلاء كلا الذليلين أول وثاني لا يشمل صورة التعارض تعارض فتوى الأحياء ضمن عن تعارض فتوى الحي مع الهي بصورة تعارض ما قامت سيرة العقلاء ألافجية فتوى العالمين إذا كان متعرضا سواء كان حيا ام كان ميتا ام كان احد ما حيا والاخر ميتا سوره التعرض لا تشمل ولا يقدر سيرت القناه لان الشمول لسوره التعرض معناه التعبد بالمتناثين والتعبد بالمتناثين قبل الموت رابع الدليل الزالي الذي استدل به المستسلم وهذا الميت يوم كان حيا كانت فتوى حجه الان بعد موته نشرت في حجيه فجراء على نستصحب حجيه الجواب عن ما هو المقصود بالحجيه المستصحبه هل الحجيه الكريه او الحجيه الانشائيه على كل التقدير لا يوجد يقين سابق والاستصحاب يحتاج الى يقين سابق و شك لاحق فإذا فقد احد الركنين استصحاب. الاستصحاب هنا احد الركنين مفقود ما هو السابق ليش لان مصصحب الحجيه الفعليه لفعل ما كانت سابقه يعني فتوى هذا الميت ما كانت حجه بالنسبة لي سابقه انا ما بنقول بزماني مو بمخلوق بزماني من, من زمان السيد حكم رحمه الله ما كنت مقلدة فلم تكن فتوى حجه بالنسبه لي وجهه السجيه الذيه اصحاب السجيه التعليميه على معنى هذه التاجيد معنى السجيه الذيه يعني السجيه بالنسبه لهذا الشخص الذي يريد هذه هذه الحجيه لم يكن لها بها يقين سابق بل مقطوع بعدمها سابق مو بس ماكو يقين به الحجي الفعليات بمعنى حجي فتوى الميت بالنسبه لهذا الشخص الذي جاء بعد زمانه حجي فتوى الميت بالنسبه لهذا الشخص الذي جاء بعد زمانه وعبر عن الحجي الفعليات هذه الحجي ليس بها يقين سابق حتى تستصحب بل يقين بعد انها سابق ان لم يكن موجودا او لم يكن مقللا حتى تكون الحجي الفعلي المسلمين او محمدين جيت في الجيل انشائيه يعني فتوى الميت كانت حجه فهو تكن حجه بالنسبه لهذا لأنه لم يكن موجوده فحجية عليه ما كانت موجوده الحجه انشائيه بمعنى أنه الشرع الشريف عندما اعتبر فتاوى القطاع حجية العمري وظننت قتلا فما أذيع فعندي أذيع إنما أذيع من أن الجمل أما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواه حديثا فإنهم حجة عليهم الزم الشرع الشريف عندما اعتبر فتوى الفقيه حجة فقد أخطأ لفتوى الفقيه حجية إنشائية تكون فعالية بالنسبة إلى المقلد ولكن حجية إنشائية موجودة الشرع الشريف عندما عند اعتبر الفتوى الفقير حجه اعطى لفتوى الفقير حجه الانشائيه نحن الان نستصحب تلك الحجية الانشائيه التي صدرت من الشارع لا اننا نستصحب الحجية الفعليه بالنسبه الى هذا المقلد حتى يقال بأن هذا الحجه الفعليه لم تكون سابقه نستصحب الحجهيه انشائيه الصدر من الشارع واضح هل ان الحجية التي انشا شرعها ما زالت موجوده ام انتهت نستصحبها و طول صوت الفتيه من شريح اممك في ما نعلم به هو ان الشارع انشا الحجية لفتوى الصفي بالنسبه للمعاصرين له القدر الذنبي القدر أن الشارع أنشأ حجية فتوى الفقيه بالنسبة للمعاصرين لكنه هل أنشأ حجية لفتوى الفقيه على نحو عام حتى بالنسبة لمن لم يدوك زمانه أم لا هذا أمر مشفو فيه. وبالنتيجة تكون الحجية الإنشائية مخلط له فردان الحجية الإنشائية من المعاصرين والحجية الإنشائية المطلقه في بالمعاصرين ما نحن متيقنين به القيامة الحجية الإنشائية بالحوال معاصرين وأما الحجية الإنشائية المطلقة يعني المنقودة على نحو الله بشارك فهذا ليس عزاعة مبينة وكيف نستصحك استصحاب يقول لك لا تشكل ما كان عندنا من الأول يقين بأن الشارع أنشأ حجيةً دا بشارط هل أن الحجية دا بشارط شغلة لزماننا او لا نستطيع اما ما عدنا كم لا لعد الحجيه التي انشا الشارط حجية مقيدة بالنسبة للمعاصرين ولا يصف استصحاب البجية الإنشائية لأنها داخلت بين فردين فرد مقطوع الارتفاع وهو الحجية بالنسبة للمعاصرين قد ارتفعت راح وفرد مشكوك الحدود فهو الحجية لا بشار أو الحجية المفترض وراضح إلى ما يتم المستصحار فلا يترك جراز تقليل ميين مواقع إذا أنه مصدر أصلي الدوان الأولى لتأكيد التقليل جائز مشكوك فيه جراز جراز بين تعين فتوى الحي او التخير بين فتوى الحي و فتوى ما يجيك و الى دار او بين تعين فالاصل هو تعين هذا بالتستطيله الشرط الاول من المساله وهو عدم جواز تفريغ الميليم هل مساله التعين هي انه هاي يجوز, يجوز البقاء على تقليد الميت نذكر هنا امر الاول هو إثبات الجواز مم. والامر الثاني هو ذكر التفصيلات في هذه المتابعه اما الامر الاول وهو إثبات الجواز نعم يجوز البقاء على تقليد الميت وذلك ل السيرة والاستسقاء السيرة وقلت السيرة نقال السيرة ماذا مسير قائم الأملامون قام بناءه العقلاء على رجوع الجاهل للعالم ولا لفضح عند العقلاء بين رجوع الجاهل للعالم والعمل برأيه حيان وبين رجوع الجاهل العالم وأخذ رأيه ثم يموت العالم فيعمل برأيه هذه فرقة للأغلابينها سورتين إنسانا رجع إلى الطبيب وشخص له الطبيب المرض والعلاج ثم بعد الطبيب قبل أن يعمل المريض بوصفة الطبيب وليقول يقول خلاص لا تعجل مات الطبيب تعال ما يفرق العقلاء في مسألة رجوع الجاهل للعالم بين الرجوع إليه والعمل برأيه حيان وبين الرجوع إليه لكن لم يحصل عمل إلا بعده كل الفردين يعتبرون العقلاء داخل في مسألة رجوع الجاهل للعالم نستطيع الرجوع الجاهل للعالم طبعا بهذا التليم نسبة جوانب وفلالك من مستساوى أستطيع أن هناك فجية الخلية لا يرغب أن أشكا بها يطيماً سابقاً سابقاً كانت فتوسي للخل فجل المستهيل فجدت فعلية لكن كنت معاصرة لأول قد نجد سابقاً كانت الآن بعد في أنك ترسيد القيب ما زالت رجة فعلية للنسبة لي أم لا تستطيع يقين مستاند بشكل كبير فلو مستصحى المنافجية فعلية في النمط يبقى نمطيها صعبك ولا الآن نذكر أمورك لمسينات نمر الثاني في ذكر هل يشترط أولاً بصر الحديث هل يشترط العمل برأيه حيان في البقاء على تقليد هل يشترط هل يشترط في البقاء على تقليد السيد الخوي أني كنت أحمد بكل داوان عندما كان حيانا أو لا قدت السيد الخوي يوم الواحدة فقط اخذت بعض الفتاوى من السنه لها وسوف تجد ما اصلا فهل يشترط في جواز البقاء على تقليل الميت العمل برايك أو, او لا يشترط العمل يكفي اقوى الفتوى في ومن هنا في هذه المسألة يحتاج إلى أن أدخل في بهذه المطالة وهو بعض الأمر استدرام بما هو من هذا أنا طرح يبحث بسيارة ليم هون أبره بالسيارة اللي تصور أنا أقول أكثر إنه مجحب أولا ما هو معه التقنية أنا لما بحث بأي شيء يتحقق التقليد الخارجي، أردت البحث. الآن نبحث ما هو التقليد يعني ما هو مطلوب التقليد؟ إذا بحثنا ما هو مطلوب التقليد؟ أنا بحثت برويي، رئيي، لا أعرف. ما هو تقول التقليد, هو التقليد, هو التقليد. هو قلنا ان التقليد عنوان عملي جوارحي وهو العمل استنادا للخير وعندنا التقليد عنوان جوارحي وهو القبول قول الكزانة ذلك من الكرفة الحظ ما عندك تعليق على المخلدين؟ ليش؟ لأن الإطلاقات غير تطيل لازم. إذا تكرر الإطلاقات غير قلده هذا إطلاق يعني قام بعمله وهو تعليق الوسام عليه. فلان المقلد فلان في آراءه هذه مثلاً فلا خلد فلان بآرائي يعني, يعني يقبل رأيه بدون دليل فعنوان التقليد لغة وعرفان مشترك بين ذلك معنى الأول هو العنوان العملي الجوارحي تمام وهو المعنى الثاني هجنه هو, هو عنوان نفسي الجوارح يعني قبول قول غير بدون دليل ولعل الْمَعْلَ الثاني أَقْرَبُ كده تسير معنا يعني لو سُئلنا ما هو أقرأ لغتان معنا نقول له إطلاقا إطلاقا قلبتك المساكل يبغى من أن التقيق شنوان عنوان عملي جوارحي إطلاقا لا فلانا قلب بفلان شيئا يعني أقرأ قوله بدون دريق فلانا عنوان مفسي جوارحي وهيا المراه الثاني أقهر لبال الفقه تقليدي عامي شيئا عميق بارئ من شيء يبدلين معاك ويتعدد لعل المراه الثانيه اقرب من فلو كنا نبحث عن مفهوم التقليد ما هو مفهوم التقليد نقول ليس بمفهوم التقليد الا عارفا والراي الثاني اقرب من الفقه بالمراه للتقليد أو كنا نبحث عن نوع التطريق إذا ذكرنا أبساً لم يرد في رواية المعتورة حتى نتحدث عن المهم أمام؟ ننتجي بها الثاني بأي شيء إني تحقق التطريق هل ننتجي الآراء يعني هذه آراء في محقق التقليل لا لمهم التقليل بأي شيء إني تحقق التقليل خارجان هل يتحقق التقليد خارجا بالالتزام النفسي بأن أنت فلان هذا الالتزام مو تفسير من التقليد، وإن كان في بعض أكدت الشكر الالتزام محقق التقليد، مُو أنه تفسير بالتقليد ما كل التقليد إلا تتسيرين ذكرناه محقق التقليد ما هل أن التقليد يتحقق بالالتزام النفسي؟ هو التزم نفسياً صار ما قيله أو أن التقليد من رسل البياني تحقق بآخر ذي فتوال غير للعمل بياني هل سيطرح تفسير التقليد عشنون هو أن يمحقق بأي شيء إن أحقق التقليد أو أن التقليد بالعمل بالراي فما تعمل لما يصير؟ هذا العمل بالرأي المعيف في من التعريفين مدفع الله في, في مقام حق التقييم ما في فرقه العمل اعتمادا العمل استنادا، الاستناد مقام العمل التفاول حتى من إيرى التفاول مطافقة فتوى المشتحيد مطافقة عمل العامل فتوى المشتحيد في هذا المقام ما بفرق بينه وبين من أكون العالم اعتنادين وهي القولة التقييد حق بالعمل ولكنهم يقولون عمل يقولون عمل يقولون انهم عمل انهم على انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ما يقولون ما يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم التقليد انهم يقولون انهم التقليد انهم يقولون انهم يقولون انهم بالالتزام النفسي يقولون انهم يقولون انهم بها انهم بالعمل بعد أن نفتق عليه بعد ان نفتق عليه من البحثين نيجي البحثي هذه المسألة رهو هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت العمال أو هل يشترى الميت؟ ماذا الرأي الأول نحن نحن نجالين محقق التقليل البحث السابق لا يوجد شيء يتحقق البحث هذا البحث مركب على ذلك البحث متطرع عن ذلك البحث قلنا يتحقق التقليل بمجرد الانتزام النفسي هذا بمجرد أن النفسي. نفسيا مم. مم. ثم يموت يجوزل من فقائل ولا يعلم تقليل وإن قلنا بأن التقليد يتحقق بأخذ فتوى الغير للعمل بها كما يرى السلطة بيانا بذلك بمجرد أن يأخذ فتوى الغير للعمل بها يجوزنه المقاطع وإن لن يعمل كذلك تسلط بيانا يا هذا لا فهذا ذهب ألا لكي وإذا قلنا هذا بأن التقليد يتحقق إلا بالعمل إلا لا يجنز الأول المطاعة على تقليد حتى يعمل برأيه حتى يزيد الشيخ الأراكي من هذا يعمل برأيه بالدانيين على العمل ببقية المسائل يكون عند هذا الفنح يصدق عنوان التقليد مع هذا لأن عنوان التقليد ما يصدق على كل عمل مع في المسائل. ما يقال قلبه تمام له لا لا يتحقق التقليد ينظر الشيخ الأراكي إلا بهذا ذكره لا يتحقق التقيم إلا بالعمل برأيه مع البناء على العمل فقيم الأرى ما عمل بها امان اعمل بهذا الرأي فقيمة ارى ما عمل بها اما اذا كان لا ما يشكره ان اعمل بهذا الرأي فقيمة لا ما عمل بها ما يعمل زي قلت بعضهم بنا مسأله ما امان حالي بعضهم بنى المسألة هنا على المسألة هنا ماذا يكفي في جواز البقاء على تقليد الميت المتبرع على شنو على بأي شيء يتحقق التقليد كونه يبغي الامر ما يستعمل ماذا تبديه سيدنا هو يقول لسانه سوف يقول لسيدنا مره ممكن أن نتجسر و نتجسر ما يفعل و لأننا هنا نبحث عن الوظيفة الأولية للعاملين العاملين الغير المجتحيد والغير قادر على الاحتيار بهذا المخيل إذا وجد عمي غير المشتهد ولا قادمًا على التحييات ما هي وظيفته بناء والفقلات في مثل هذا الفرد على رتوع الشائل للعالم لأنه على التقليد وإي شيء يتحقق التقليد إذا بظهر ما يتحقق الله إذا لا يتقليد ما يتحقق ملتزا أعفت والغير العامل بها لا يتحقق إلا بالعمل. حيثا عندما نتكلم عن الوظيفة الأولية ما هي وظيفة العامل الغير المجتهد والغير قادر على الاحيان وظيفة العامل عند العقنة رجوعه بالأعمل ولا يتحقق الرجوع للعالم بنظر السيدين سفة المسيطة إلا بال هذا الطاقة الرجوع وإن كان مقبول في تصورنا القاصر هو ما يذكر بذلك وذلك أخذها وقال رجع بذلك كما أبدو الله أنه العامي بمجرد أن يأخذ فتوى العالم بيعمل بها ما يقال رجع إليه وما يقال إليه إذا عنده بذلك أيام يقول هذا توت قام بناء العقلاء على رجوع الجاهد للعالم بيجي إلى حقب الرجوع أنا يدخل الرجوع بمجرد أخذ قدوة العمل بها بمجرد أن يأخذ قدوة <دواري> العمل ويرجع إلى الجناح يقول <مؤم> هذا نعم قليلا يقول الإزام النفسي مو كافي في المدى صاحب أرتزب نفسيا في الهولاد من دون أن يأخذ فتوى أو يأخذ رسالة هيا ما موكا لكن أخذ الفتوى للعمل لا هيا نعم في صفة عنوان التقليد وصفة عنوان وغشوع هيا اللي بلعان هذا المحبول بيوقع هو هيا شو دينا وعين إذن هذا إذا كنا نبحث عن وظيفة المريض الله من الآن يبحث عن وظيفة الثاني إنسان اتقلب الإنسان هل يجوز دروا البقاء؟ ماذا يكفي في جواز البقاء؟ هذا بحثنا ليش بحثنا بحثنا لأن عنوان بقاء على تقليد المريض هذا العنوان ما أورث الأزلة حتى نبحث أو هذا العنوان هل هذا العنوان عنوان البقاء على الخط؟ لو كان هذا العنوان مرسل هذه لله بحق هل هذا العنوان فقد في حقيقه الالتزام فقد في حقيقه اعمال فقد في حقيقه اخذ بينما هو لا يستنتج معنا ينتج شكل هذا الذي ادى ان يستدل بها على جواز البقاء لنرى هل ان ادله جواز البقاء تشترط العمل او ما تشترط ونقول لك ادله البقاء اولا سيره العقلاء على رجوع الجائل العالم وقلنا بإذنه لا يفرق الرجوع بين العمل برأي اللي حيا وبين أخذ فتوى ثم العمل بها بعد بقاء وإذا كان هذا هو المدرك جواز البقاء اذا هذا المدرك لا يفرق بين العمل وعدم العمل وإن المدرك يستسعى تصحان في خبجي فتو المييت كانت فعلية بالنسبة لك سواء عملت بها في حياتك أم لا؟ الخبجي الفعلية ماذا رأيت عنها؟ كانت فتو في صيد القوي خبجي فعلية بالنسبة لي سواء عملت بها في آتي لا؟ فالخبجي الفعلية كانت حاصلة ومتحقق وإن لم عملت فأستسكت الخبجي الفعلية إذا. ليس عندنا عنوان البقاء على الميين مجيد وارس بالأدلة حتى نبحث عن معنى. فنقول أن أخذ التزام والرتبة الأخرى في وإذ ما إحنا عندش نقول عند فكر حكم لوجود الأدلة نرجع إلى الأدلة على الفرض نرى أن الأدلة جواز البقاء على تأليف مجيد لا تشتري طعام. فطر. لكن نقول في رضي الله لا بد للعمل العوارض الأولية لا قدر من العمل باعتبارنا محقق التقييد هو ال... هنا نقول لا يشترط العمل لا نادل الجواز لا ليس فيه إشتراط العمل. والله والله سبحانك إلهي سبحانك إلهي أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أقسم حتى نبحث عن أنها أخذ فيها بالجزام في أو أخذ فيها بالآخر في الأول و أخذ فيها العالم نحن نبحث عن أحكام هناك حكم العالمين وذلك الأوليين أن يرجع للعالم والرشوع لا يتحكم للعالم هنا حكم جواز القفا وجواز القفا إذا رجعنا لأدلتين نرى أنه عاما لحالة الحكم والحكم فالذي يجعلنا اشترطناك العمل باعتبار الدليل ينقض العمل الذي يجعلنا هنا لا اشترط العمل باعتبار الدليل لا اشترط العمل يدر على التليل والذي فإذا لم تشاه تعليق السيد مثلا نقول للأك أنه مع ذلك يفدي بجواز البقارة تعلم الفتوى للعمل يعني أخذ الفتوى وكونه ذا لها. او مثلا السيد مثلا ال ال ال الميلادون ولكن الاولى والاحوط في مساله جواز البقاء على الاقتصاد على ما عمل به او الناس يس مو انه على <تصفيق> الوجه والا تجوى وأنه يكفي ولكنه يرى الاحتياط الاستحبابي أنه بالعمل ولا من شيء الاحتياط هو يعني وجود نوع من الشك في مسألة العقلاء. الدليل الوحيد لذلك مسألة العقلاء. سيرة العقلاء على رجوع الجمال. عندنا شك لأن سيرة العقلاء قائمة على رجوع جاهل للعالم ما عدم عمله برأيه حياً وانا ما يعني بيه؟ ما عمل الشب موجود وعلى هذا الشك كادر فيه القول بالاحتيار استحناه سيد الشيط آلقم ما هذا يقول إذا عمل بفدول ميت في حال بفعل، معتداً بيتعاد بانيا على العمل فيما بقي من المسائل فالضوح أرجال يضطع على خدوة فيما عمل فيما لم يعمل يعني عند عنوان التقليد لا يتحقق إلا بان يعمل مقداراً به بالأربان وأن يبني على العمل المقدار واللما يتحقق عن التقليد كما نقول أن محقق التقليد اتفقدوا على عليك التنبيد من جماز الإطلاقات عليك هو الآن تفصيل الثاني الذي ذكروا هل يشتغل حيثه؟ أن يكون حافظ الفتاة وفاكة بها أو يصح له وشوء ولو كان ناسي سئيلنا قد يسسر رسيل قوله اشتغل حيثه وذلك لأن مع عدم المسيان أقوم المسيان إذا حقوى الفتاوى من نسيها مع يعد رجوعه الآن إلى رسالته رجوعا جديدا لا يعد استمرارا في الرجوع الأول لا يقبل أن يستمت في الرجوع. الوحيد بالتقليد هو سيرة العقلاء على رجوع الجاهل الحال والعقلاء يعدون الرجوع بعد النسيان رجوعاً جديداً لانه استمرار للرجوع الاول الأول فيكون تقليداً ابتدائياً وقد أقمل أدلة على منع التقليد الابتدائي ولكن يمضغي أن يركز بالمقار على الأمر يقول العقلاء لا اعلم انسان اذا اخذ تشخيص الطبيب ووصفه للعلاج وممال الطبيب وهذا نسي بعدين رجع الى الورقه التي كتب فيها الطبيب التشخيص وعمل بها فلا يرى العقلاء الاستمرار للرجوع الاول <تصفيق> وراه الرجوع الاول ولو كان بعده نسيان ما دام قد اخذ رأيه في حياته للعمل به فعمله بعد ذلك استمرار الرجوع الاول لأنه رجوع جديد هذا اللقاء محل تأمر لأي سيدي وراه برقلا إليك إلى استصحاب الحكام بالرور القليل على أنه ورقلا استصحابه الجديد والمقصود بالفجيئ المستصبع الفجيئ فعلي حجية الفعليات تصوّلنا ترى أسوأ الفجية الفعلية في معرض الوصول أو الفجية الفعلية الواصله أو الفجية الفعلية الواصلة اذا أسوأ إذا أقول بأن تكون فعليه يتجربت معرض الوصول يعني بعدين وصلت الفتوى؟ حدث في معرض الوصول الصيد الكريم قمعت رسالة وانتشرت في الأسواق صارت في معرض الوصول بس ما وصلت هذا يكفي في كون فتوى بالجب المستدين معنا ما وصلت فيه. لكن كانت في معرض الوصول إذا قلنا يكفي في فعلية فجية الفتوى فعلية الفتجيات يكفي في فعلية الفتجيات خلال الفتوى في معرض الوصول وإن لا تصير وحين إذا انتهت بعد, بعد ما اشترت وصحرت أسعار وإن كان أفضل ما اتعلم الفتوى وقلنا لأما الحجية الفعلية المستصحبات يكفي فعنية هي كونها في معرض الوصول وإن لم تصل فعلا بعد النماء يجب أن يشتغض الحق أختم التعلم ما يشتغض الحق وتعلم من ذلك هذا ما يشتغض نظرنا قلنا يجب أن يشتغض المعرض الوصول من لا تقوم حجه فعليه بالنسبه لي حتى تصل لي واتعلمها حجه فعليه بالنسبه لي بمجرد ان اتعلمها للعمل بها هو المسيح بعد ذلك أو لا تكون حجية فعلية بالنسبة لي إلا إذا تعلمتها آل للعمل بها مع استمراري الذكر الاول بالرأي الأول هذا هو الظاهر يعني بمجرد ان تصلي لي العمل بها صارت فجفة بعد نسيتها بعد ذلك ما نسيتها بعد ذلك النسيان ما إذا في الصحر حتى بعد المسيحة أما دعوة أنه بتوى لا تكون فجة فعليه إلا إذا وصلت لي وتعلمت هذه الأعمال بنحو زين هذا التفصيل بسيدة الكاملة بسيدة هو أنه فصل في <تصفيق> مهاجة <تصفيق> على البيت أن يكون الميت مختلفا مع الحي في الفتوى او المتفق مع يكون الميت فيقول لا حول الحي في ما تبقى ما هم تبقى ما تبقى ما تبقى بعد تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى يشترط الاستناد الى الحجين في الفتوة. شلون يشترط الاستماع في يعني حقنا يقول تريد انت مثلا اعلم بان السيد السيستاني والسيد الجميع يرافق هذاك فهل يشترط في مقام العمل ان تعتمد نفسيا إلى السيد السيستاني والا لا تتوحش او لا يكون هم ولا المهم عمليم السيد لا ومقتل فقد ومحتج الاستماعات لقوم الفتوى حج في ما استردت قرآن يعني الوحول للإكزام النفس هي يعني الآن متنفتد في زماننا فعلينا فعلينا كثير من المقلبين باقي عام كلهم يجوزون البقاء بينما يجوز هل لازم أنا في مسألة وجوب البقاء أستند إلى واحدين معنى المدفقون أو لا يزن أستند المحقق النائن يقول لا يصدق عنوان التقليد ولا يتحقق التقليد ولا تكون فتو حجه حتى يستند لها بدون حيثية الاستناد لا يتحقق التقليد ولا يتحقق الحجيات هذا الحجيات فولا نور نحن في الاسلام يناقشون الفتوى حجية على انها ممجزة للواقع من أصابه عن من أخباد بمجمد السوري سواء استند اليها او لم يستند اليها حجية الفتوى تحقق بمجرد وصولها سواء استناد إليها, سواء إليها في في في في من أجل تقليد تحقق بمجرد العمل في الفتور سواء استناد إليها من أجل غير فعيثية الإسلامة غيرت خلية بديد الفتر وغيرت في مؤقت عنوار التأمين إذا لم يشترق الإسلام ولذا كان الميت متفقا مع الحيث الفتاوى، لا يجب الإسلام لأحدهما ولا أثار البحث المقام نعمل الله الكلام فيما إذا كان مختلفين إذا كان مختلفين فثارة لا أعلم, في أعلم, في فتارة أعلم في بأعلم في أحدهما فثارة أعلم فإن تعلم بأعلم ما أدري ماذا أعلم بالأعلمية إذا لم أعلم بالأعلمية الحديثة ولا أدري أدوني أول حال فاني إذا الشيء حين إذا لم أعلم بالأعلم والأعلم وهما مختلفات لا يصف الرجوع من هذه الأفلاقات ولا يسير بالأمة لها الأفلاق تسير لها تشمل فعما نعمل بالإحتياط لاجبار من العقل يحكم بجواز بالكتاب الإحياء فعل عمله طالب للواقع ومؤمن من العقوبة المكملات وإذا كنت غير قادر على الإحتياط كما إذا كان مختلفين بين الوجوب والثمن ما يدل الواجب على الراحة أو كان الوقت قصيرا ما يدل القصر أن الوقت لا يسع ذكرين فاذا لم يمتلئ الاحتياط بدور اهل الامر بين محدودين او لعرف اصحاب الوقت فالعقل يقول فاذا تخير مو تخيل بين الفتويين تخير تفهمهم الشرك فان العقل يلزم المكلل بأن الاشتغال اليقيني يحفظ الفراغ اليقين ، و الفراغ اليقيني بالإحتيار. فإن لم يكن الاحتياح المحاكم في الفراغ اليقيني فلا أقل من الفراغ الاحتمالي هذا عقل القا enzyme يتنزل معها العقل يحكم أولًا بالذات في لزوم الفراغ اليقيني فإن لم يكن فراغيقيني بلأقل من الفراغ الاحتمالي خير <تصفيق> المترجم الصورة الثانية إذا علمت أحد الوحيد أجل أنت أحدكم أحده هو الله طريفاً في الثالث تكون فتوى أحدهما أو تقضي الاحتياط هو بيكتب لجوم الأخارفة بالإذا أحده أو أحدهما يكتب لجوم أولا أخارفة بالإذا أحده الفتوى الاحتياط <تكلم> هل سيرا الى الحكم هذا اذا واحد اعلى من غير احمد لكن فتوى الاعلى مخالفه للاحتياط وفتوى غير اعلى من واحد الخليلي هل المسيره اذا قالا هناك تقوم على العمل بالاحتياط وان خالفته الاعلى او على العمل بفتوى الاعلى وقد خالفته الاحتياط فقررك على اين كل بعد ثلاث ولكن <تريم حالك في الهدف> يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان على هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون يجب ان على هذا الامر يجب ان يكون هذا يجب هذا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 لا هو مخالب كل الفتوين مخالبتان في الاختيار فلا أحد من رأسيات على تقنينهم. <متصفيق>